أن أجرم أن يجمعوه إلى الإسلام في كمامي ك في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذب والعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الوصية الخامسة. من الناظم رحمه الله تعالى التي يوصي فيها طالب العلم وهنا هذه الوصية تحذيرية يحذر فيها الناظم رحمه الله طالب العلم من النظر في مجلات السوء التي انتشرت في زمانه رحمه الله فكيف به لو رآ زماننا هذا إذ وفاته قبل ما يقارب الأربعين أو الخمسين عاما أكثر من خمسين عاما فإنه متوفى في ستة وسبعين في نهاية سنة ست وسبعين بعد الحج بعد أن حج فاربع سنوات إلى الزمانين وأنتم الآن في الثلاثين أربع وخمسون سنة فكيف لو رأى ما نحن فيه اليوم من الطفرة الإعلامية التي يقولون ورأى تنوع المجلات حتى إنك لتدخل بعض المحلات التجارية فلا يلحق البصر النظر فيها فهو في ذلك العين يحذر من مجلات السوء التي انتشرت وليس لها هم إلا الدعوة إلى الشر والرذيلة ونشر البلاء بأنواعه اعتقادا وسلوكا وأخلاقا فلو رأى ما نحن فيه اليوم لطار لبه رحمه الله فيقول رحمه الله واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم يعني هذه المجلات التي انتشرت تدعو دعوة واضحة صريحه سافرة إلى نشر البلا وهذا البلا سيبينه مفصلا بعد أن أجمله تدعو جهارا إلى نشر البلى بهم بدون عمل تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه هذا اول ما تدعو إليه هذه المجلات الفادرة الخبيثة التي حذر منها الناظم دعوتها إلى نبذ الهدى ونبذ الدين وذلك بدعوة التقدم ودعوة التطور. وكأن الدين عندهم سبب في تأخر المسلمين وسبب في عدم تطورهم بل تدعو إلى نبذ العلم يعني العلم الشرعي بل كل عقل سليم مستقيم تدعو إلى فساده وإفساده نسأل الله العافية والسلامة وذلك بسبب ما يكتبه فيها كتبتها الكاتبون فيها يكتبون فيها هذا البلاء كله دعوة إلى ترك الدين دعوة إلى العلمانية وهذا قد وجد فإنهم قد كانوا في فترة وكانوا كفرة في ذلك الحين في اول طلوعهم فقمعهم الله وها هم الآن يعودون في هذا العصر في هذه الآونة في هذه الأيام يعودون بكثرة لا كثرهم الله وقطع الله دابرهم هؤلاء يدعون إلى نبذ الدين وهم من يتسمون بالعلمانيين ولما رأوا هذا الاسم قبيح لما رأوه قبيحا وأصبح ينفر الناس منهم لأن الناس عرفوا هذه الكلمة الخبيثة العلمانية والتي معناها دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله والدين حده المسجد فقط الدين محصور عندهم في المسجد مكانه المسجد أما شؤون الحياة فلا دخل له فيها دعوا الناس وما يشاءون فهؤلاء لما عرفوا وكشف القناع عنهم وأصبحوا مكشوفين للناس لأهل الإسلام فنفروا منهم وشمأزت منهم قلوبهم وجلودهم جاءوا بتلبيس جديد لهم اليوم فسموهم بالليبراليين وهم هم العلمانيون أنفسهم وأنا كنت في الأسبوع الماضي في سفر وفي يوم الاثنين او يوم الأحد ليس هذا الذي قبل أمس وإنما الذي في الأسبوع الماضي قرأت لأحدهم مقالا تكلم فيه عن السحر وما يحوطه من أعمال السحره وقد ذكره في قناة من القنوات وكان همه هذا النظر إلى هذه القنوات الفاشلة الهابطة الخبيثة الإجرامية وليته تترى على نفسه ما بات يعانيه في أمسه لكنه كشف نفسه وابى الله إلا أن يكشف عن عقيدته فتكلم عن السحر ثم خلص إلى قوله إنه لا يزال في هذا الباب بين قوسين علمانيا يعني لا يؤمن بحقيقة السحر ولا وجوده وهذا هو الكبر الصراح بالله تبارك وتعالى فيجب على هذا وأمثاله أن يتقوا الله في أنفسهم ويتوبوا إلى ربهم ويتوبوا إلى رشدهم ولكن كما قال القائل أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء سيوف البيان من أهل العلم والإيمان وعسكر القرآن والسنة وسيف الحق والسلطة هذا بيد سلطان المسلمين فمثل هؤلاء يطلعون على الناس بين الفينة والأخرى فإنكار السحر كفر لأن الله سبحانه وتعالى قد أكبر عنه في كتابه وهو حق الإيمان به حق ولكن هذا السحر لا يقع إلا بتقدير الله تبارك وتعالى وإرادته ومشيئته الإرادة الكونية القدرية بمعنى أنه لا يقع في هذا العالم شيء إلا بإرادته وقدرته تبارك وتعالى لكن الله لا يحبه لأنه شر وبلى قال جل وعلا ان تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم والسحر حق وله تأذير لكن بما قدره القدير أعني بذ التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة فهؤلاء العلمانيون هذه من مقالاتهم وهذه بعض مقالاتهم هذا في الأسبوع الماضي قريبا وهذا الذي وقفت عليه دعا كما وقف عليه غيري هذا مع قلة تتبعي أنا للجرائد والنظر فيها إلا إذا جاءت الحاجة ودعت الحاجة فالشاهد يقول إنه علماني أو علماني فهؤلاء هم الذين يدعون لنبذ الدين ولنبذ الهدى ولنبذ العلم الشرعي بل يدعون إلى محاربة كل عقل سليم فإذا جاءوا إلى محاربة أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة قالوا لها التهم فتارة يقولون عنهم إنهم رجعيون وتارة يقولون عنهم إنهم متزمتون وتارة يقولون عنهم إنهم متحجرون وتارة أخرى يقولون إنهم متخلفون وتارة سببا في تأخر الأمة وتار هؤلاء الرجعيون ونحو ذلك من الألقاب التي يقولونها وتارة أخرى وهي أشد ما يكون يشبهون علماء الشريعة وحملة الدين وأنصار السنة يشبهونهم ببابوات الكنيسة وأنهم كأولئك أصبحوا أغلالا في اعناق المسلمين كما كان أولئك أغلالا لأعناق النصارى إلى غير ذلك من الكلمات التي تنوعت ألفاظها وتعددت عباراتها لكنها, لكنها من مشرب واحد فهذه المجلات الخبيثة مجلات السوء تدعو إلى هذا تدعو لنبذ الهدى ولنبذ الدين كله ولفصله عن الدولة وعن الحياة وتدعو إلى نبذ العلم الشرعي الحمد لله الناس كلهم بخير ويعلمون الإسلام وهم على توحيد يعرفون الدين وهؤلاء ما كان الناس عندهم إلا كفار توحيد توحيد توحيد شريعة أحكام الشريعة هل نحن كفار ونحو ذلك من العبارات التي يزوقون بها الكلام ويزخرفونها ويستميلون بها السذج من الناس وتدعو هذه المجلات أيضا إلى الركون إلى الدنيا وزخرفها والدعوة إلى الرتوع فيها رتوع الحيوانات كله اهتمام بما يتعلق بالتسابق في شؤون الدنيا وأمور الدنيا وأمور الحياة تجديد للحياة كما يقولون في جوانب متعدده لا تلحق على حصرها فتارة يأتون إليه بما يسمونه ب المتعة الجسدية تارة يأتون إليك بما يسمونه بالمتعة النفسية وترارة يأتون إليك بما يسمونه بالمتعة الفكرية وترارة يأتون إليك بما يسمونه بالمتعة الجسدية فالجسدية هي الخنا والعياد بالله والفكرية هي الحراف القلب والزيغ عن دين الله تبارك وتعالى والنفسية أن تطلق لنفسك ول بصرك العنان في كل ما تشتهي مما ابيح أو لم يبح لك مما حرمه الله تبارك وتعالى عليه فتفبح تحيا في هذه الحياة حياة البهائم عياذا بالله من ذلك لا هم لك إلا إشباع الغريزه الغريزه التي غرزت فيك من غير أن تزمها بزمام ولا تخطمها بخطام وإذا ركنت إلى الدنيا فماذا تكون النتيجة تكون النتيجة الغفلة عن الآخرة وإذا غفلت عن الآخرة هلكت فهذه المجلات المتعددة هذا فيها موجود وإذا نظرتم إلى المجلات وتنوعها باختلاف مشاربها وجدتم مصداق قول الناظم رحمه الله فمنها ما يسمون بالمجلات الفكرية وهذه أخطر ما تكون على أهل الإسلام وفيها كل شيء إلا الإسلام تحارب أساسيات الإسلام وهذا قد رأيناه نحن في هذه البلاد تصدر مثل هذه المجلات احيانا فتجد فيها والناصحون ينصحون والإعلام إذا نبه فإنه يتنبه وإذا سكتت أنت وسكتت أنا فإن الأمر قد يمر فالواجب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فإذا نظرت في مثل هذه المقالات التي تكتب في هذه المجلات وإذا بها تجد بها أحيانا دعوة صريحة إلى الكفر بالله تبارك وتعالى عياذا بالله من ذلك يقول رحمه الله ولاتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءه والاخلاق والشيم هذا نوع من انواع المجلات المجلات التي تدعو إلى هذا وهذه غالبا هي التي تهتم باخبار النساء اخبار المراه فتار يسمونها سيدتهم تار يسمونها يقظتهم ولا تعرف من السيادة شيئا إلا السيادة في الباطل والفجور ولا تعرف من اليقظة شيئا إلا اليقظة إلى الويل والثبور، متيقظة في الباطل غافلة عن كل حق يدعو إلى الحق تبارك وتعالى فهذه اليقظة وهذه سيدتهم وهذه الأسرة وهذه جمالك ولا ادري جمالك أو جمالك وهكذا قل من هذا القبيل ونحو ذلك فكثير من هذه المجلات تدعو إلى التهتك تجد فيها من التصاوير وتجد فيها من صور النساء العارية أو شبه العارية في بعض بلدان المسلمين تجد الصور العارية وفي بعض البلدان تجد شبه العارية التي تدعو إلى الخلاعه عياذا بالله من ذلك وإذا ظهرت هذه المجلات التي لا يهمها إلا التسويق وأصبحت المرأة فيها سلعة رخيصه اصبحت دعايه على المنتجات فإذا أرادوا أدوات التجميل جاءوا بالنساء إذا أرادوا موديلات كما يقولون الثياب جاءوا بالنساء وصور النساء إذا جاءوا بموديلات القصة قصات الكافرات لشعورهن ولرؤوسهن جاءوا بصور النساء إذا جاءوا أكرمكم الله بالأحذية والتسويق للأحذية جاءوا بصور النساء حتى إنه في بعض أيضا بلدان المسلمين توجد هذه المجلات التي يسوقون فيها للملابس الداخلية التي لا تسر إلا السوءه المغلظة وتجد يلبسنها النساء ويطورنا النساء فأصبحت المرأة سلعة رخيصة للدعاية والإعلام هذه منزلتها عند الكفار منزلتها عندهم أنها أصبحت بابا للدعاية والإعلام وللأسف دخلوا بها في هذه المجلات على المسلمين وعلى بلدان المسلمين فغزوهم كانت النتيجة والثمرة الدعوة إلى نبذ المروءه نبذ المروء والأخلاق الإسلامية الحميدة الفاضلة والشيام العربية التي تخلق بها أهل الإسلام فقد كانوا في جاهليتهم يدفنون المرأة حية خوفا من العار وهؤلاء يخرجونها أمام الناس ويبدون, ويبدون منها الفضائح نسأل الله العافية والسلامة فيا طالب العلم احذر من أن تنظر في هذه المجلات أو تلوي عليها وإن اضطررت لقراءة مقال فيها أو ذكر لك فلتمزق الصورة أو لتطمس للطامس الذي لا يرى معه شيء ويكفيك أن تحفظ العدد والرقم والتاريخ وترد عليها فإنك إن فعلت ذلك فقد فتحت بابا للشر عظيما على نفسك نسأل الله العافية والسلامة وهذا بعض الناس قد وقع فيه يزعم أنه يتابع ما فيها من الاخبار وإذا به يجر إليها فتدعوه إلى النار والعياذ بالله وهكذا ما في هذه المجلات من الدعوة للاعتماد على الأسباب مطلقة بدون الاعتماد على المسبب وهو الخالق تبارك وتعالى فيغفلون عن موجد هذه الأسباب ومسبب هذه الأسباب والذي أوجد من العدم فينشرون في هذه المجلات أو في بعض هذه المجلات كما قلت لكم بعض العقائد الكفرية من ذلك ما تقدم بالأمس معنا ذكر طرف منه في بعض هذه المجلات التي يسمونها فكريه او المجلات العلمية تأتون بنظريات تخالف ما في صريح القرآن فمن ذلك زعمهم أن المطر إنما يوجد هكذا طبيعة بسبب الحرارة وبسبب التبخر للماء من المحيطات ثم ارتفاعه إلى طبقات الجو العليا ثم مروره بمرحلة معينة ودرجة معينة من البرودة فيتكسف ثم يصطدم بالعوالق الموجودة في الجو ثم يأتي بعد ذلك وينزل مطرا طبيعة هكذا الطبيعة هذه من قوانين الطبيعة لا يؤمنون برب خالق سبحانه وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الآية ألم ترى أن الله يزدي سحابا الآية لا يعترفون بذلك ترى الودق يخرج من خلاله ما يعترفون بذلك وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الايه لا يعرف يعترفون بذلك وهكذا قل في بقيه الاشياء التي يدخلونها في هذه المجلات ومن ما يدخلونه فيها ولا يخفى على كثير من الناس ما كان قبل مدة وإن كانوا لله الحمد في هذه الاونه قد بدا يضمحل وهناك بعض الاغبياء والبلهة من المسلمين لا يزالون يتمسكون به نظرية داروين في التطور والنشوء والارتقاء وأن الإنسان اصله قرد هكذا يقولون وأنه تطور ونشأ حتى وصل إلى هذه الحاله التي هو عليها هكذا يقولون هذا موجود في هذه المجلات الفكرية والعلمية ويرون من لا يقول بذلك يرونه رجعيا متخلفا والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه خلق آدم من صلصال من حمئ من طين خلقه بيجه جل وعلا وهكذا قل لا عد لهذا الكفر ولا حصر فتجد مثل هذه الأشياء التي يدخلها هؤلاء ويحشدونها في هذه المجلات والناس ما بين جاهل وغافل وإذا ما تكلم أهل العلم والدين قالوا فيهم ما قالوا فالحاطم هذه المجلات مما يبث فيها الاعتماد على الأسباب دون النظر إلى المسبب وهو الله تبارك وتعالى والمنشئ من العدم والموجد من العدم وهو الله سبحانه وتعالى فأنت إذا تطاعت فطرقت إلى الحديث مع هؤلاء كانت في الأخير من أوجد هذه الأشياء هذه التي تزعم أنت أنها أسباب يحار ينقطع فلا يجد جوابا إلا أن يقول الطبيعة المتحدق منهم طيب من أوجد الطبيعة هذه طبيعة ما هي سماء وأرض وهواء وماء وأفلاك من أوجدها أوجدت نفسها فلا يستطيع أن يجيب فالشاهد هذا موجود في هذه المجلات نعوذ بالله من ذلك ثم يقول والكفر بالله والكفر بالله يعني تدعو إلى كذا وإلى كذا وإلى الكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم يعني منها ما يدعو إلى الكفر بالله تبارك وتعالى كما ذكرنا لكم والأملاك يعني الكفر بعالم الملائكة وهذا موجود إنكار وجود الملائكة هذا موجود وهذا عند الملاحدة الطبائعيين وكذلك انكار الوحي وأن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وأوحى إليهم هكذا تجد بعض هؤلاء الزنادقة الملاحدة أصحاب هذه العقائد الزائفة ينكرون الوحي وأن هذه الحياة ما قامت إلا عليه وما استقامت إلا به وينكرون القدر وهذا كفر بالله تبارك وتعالى وبعضهم ينكر البعث لهذه الأجساد وأن غاية ما يكون بعد الموت أنه ينتهي لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار وهذا موجود ثم يقول رحمه الله والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء علم الطبيعيات هذا الذي يزعمونه ويدعون إلى النظر فيه وأن هذه الطبيعة أوجدت نفسها هذا الذي يقولها هؤلاء الملاحدة قديما وحديثا فقديما عند اليونان وحديثا الآن عند الذين ينكرون وجود الخالق الملاحدة هؤلاء الذين يشكون حتى في وجود الله تبارك وتعالى وهذا موجود في بلاد الشرق والغرب وأن حياتهم إنما وجدوا هكذا وسيكون نهايتهم الموت ولا شيء بعد ذلك ولهذا يقول الناظم رحمه الله في جوهرته أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا هذه الطبيعة التي يزعمونها وهذه الدعاوى التي يدعونها أين كانت عنهم إذ وجدوهم أينهم من هذا السؤال وأين جوابه عندهم إذا وصلت كما قلت لكم إلى هذا فإنك تجد عندهم الحيرة فلذلك يقولون إنها قامت هكذا طبيعه بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم يعني ليست لها غايات وحكم سخرت لها وإنما قامت هكذا بلا قيوم أوجدها وهو الله تبارك وتعالى ولذلك سموا هذا العلم وسموه بالتجديد وسموه التطور سموه التقدم وسموه الرقي وهو في الحقيقة كما قال الناظم سموه مدحا له سموه يعني هذا الكفر الصراح سموه مدحا له العلم الجديد بل يقول الناظم بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم يعني القول بقدم العالم فهؤلاء يسمون هذا العلم هذا هذه الزندقة كلها وهذا الكفر كله يسمونه العلم الجديد هذا تطور العلم تقدم العلم العلم تقدم وأنتم لا تزالون على هذه العقائد وعلى هذه النظريات وتعيشون بهذه العقليات في القرن الواحد والعشرين والواجب أن تنظروا إلى الشرق وإلى الغرب إلى الصين كيف كانوا إلى اليابان كيف كان وإلى بلاد أوروبا كيف كانت وهكذا وهذا من الضعف في اليقين معشر الإخوة والآن نرى في هذه الآونة الكلام كله متجه الشرق والمثال عندهم اليابان الصين الصين اليابان العملاق القادم هكذا يقولون حتى كادوا أن يبلغوا ما أرادوا من غسل عقول عامة المسلمين وتعليقهم بهذه البلدان الكافرة فأصبحت الأسرة المثل لها الأسرة في اليابان الطفل المثل له الطفل في اليابان الرجل المثل له الرجل في اليابان العجوز المثل له العجوز في اليابان العامل المثل له العامل في اليابان سبحان الله هؤلاء المشركون البوذيون الغالب عليهم عقائد البوذيين أصبحوا يقدمون للناس على أنهم هم المثل ولنفرض أن عندهم تطور او عندهم تقدم ولنفرض أن عندهم ترتيب في أمور حياتهم لنفرض ولله الحمد المسلمون ما خلوا منه لكن لو فرضنا أنه حصل عند المسلمين نقص في هذا لكن عندهم ولله الحمد رأس المال عندهم عقيدة صحيحة عقيدة في الله صحيحة وعقيدة بالله صحيحة إيمان بكتبه وإيمان برسله إيمان بمهمتهم في هذه الحياة على وهي عبادة الله جل وعلا التي خلقهم لأجلها إيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله هداية لخلقه إيمان بالمعاد وبما أعده الله فيه للعباد من نعيم وجحيم فهذا لا يوجد عند هؤلاء الكفار وهؤلاء الشيطان قد ضمنهم ما عد بقي معهم شيء رأس المال قد أخذه منهم هو الإيمان بالله تبارك وتعالى فما بقيت عندهم إلا مثل هذه الأشياء ولا نهون نحن من الحق الحق يجب أن نقبله ممن قاله كائنا من كان لكن يجب أن تكون القاعدة عندنا وهو كذوب صدقك وهو كذوب الأصل أنه كاذب فهؤلاء ولو جاء منهم مثل هذا فنقول أصابوا وهم كفر فلا يعلق اهل الاسلام بهم ويجعلونهم للناس هم المثل والقدوة فيغرونهم بمثل هذا فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى بنفسه يقول رحمه الله سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم هذا هو الكفر القديم ومنه القول بالقدم يعني بقدم العالم ثم قال تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا اهلا بذل قسمي يعني منهم مستقل ومنهم مكثر والملاحيد مفاعيل على صيغة مفاعيل جمع ملحد هذه صيغة منتهى الجموع مفاعيل تقسموه الملاحيد الطغاة وهذا على لغة اكلون البراغيث إذ جمع الفعل مع أن الفاعل جمع ولا ان يقول تقسمه الملاحيد لكنه لضرورة النظم قال تقسموه الملاحيد وهو مثل لغه تتعاقبون فيكم ملائكه فالملائكة جمع ومع ذلك جمع الفعل وهذه لغة لكنها قليلة وهي فصيحة وهي فصيحة وجرد الفعل إذا ما اسند لاثنين أو جمعين كفاز الشهداء وقد يقال سعيدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسندوا سعدا الرجلاء وسعدوا الرجال ولا الأصل تقول سعيد الرجال وسعد الرجلان وسعد الرجل ما دام مضاف الى فاعل ظاهر فهذا هو الاصل فيه لكن قد يقال هذا فالناظم رحمه الله هنا لضروره النظم قال تقسموه جاء بالفعل مجموعا مع أن الفاعل جمع وهم الملاحيد والملاحيد جمع ملحد الطغاة فهو على هذه اللغة لغه اكلون البراغيث كما يسميها النحاة ويقول رحمه الله وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم يعني كلما ذهب قرن أو جاءت قرون مرت قرون جاء في قرن من القرون القادمة يأتون به على صورة أخرى يأتون به على صورة أخرى وهو هو الكلام القديم يعيدونه حديثا لكنه في صورة أخرى ثم قال بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي يعني الخبيث القديم والخبيث الجديد سيجعله الله جل وعلا مركوما بعضه على بعض ثم يلقيه في جهنم ويضرمها به فالضرم هو الحطب التي تضرم به النار وتشعل به النار أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون لها ضرام الضرام هو الذي تضرم به وتسجر به واعجب لعدوان قوم حاولوا تفها أن يجمعوا مع الإسلام في كمم الكمم هو الذي تخرج منه في الأشجار تخرج منه الإزهار ثم تكون ثمرة فكيف يجتمع الإسلام والكفر في كمم واحد فالكمم هو الذي تخرج منه الزهرة ثم تعود ثمرة كما مثلا في شجرة الرمان نعم فهذا هو فلا يمكن أن يجتمع الكفر والإسلام في كمم واحد ما يمكن وإن تعجب فاعجب لمحاولة هؤلاء الملاحيد الطغاة الأعداء اعجب حيث حاولوا سفاهة منهم أن يجمعوه مع الإسلام وأن يجعلوه مع الإسلام في بوتقة واحدة وأن يلبسوه بلباس الإسلام كيف يقول الناظم كالماء والنار أو طهر على حدث في وقته يعني الطهر يكون في وقت والحدث يكون في وقت متصور أما أن تكون طاهر ومحذف في وقت واحد ما يمكن ماء ونار في وقت واحد هذا ما يمكن ابدا فإن قال قائل الماء نحن نرى النار تخرج من البحر نقول له نعم لكنها ما خرجت عند الماء وإنما خرجت من أسفل الأرض من قعر البحر فكانت اسفل منه ثم شقت البحر وخرجت ثم شقت البحر وخرجت فهؤلاء الذين يحاولون الجمع بين الحق والباطل بين الإسلام والكفر في من واحد كمن يحاول أن يقول لك هذا طهر وحدث في وقت واحد في آن واحد ما يجتمعان لا بد أن يرتفع الحدث بالماء الطهور أو لا ترفعه فيبقى الحدث في هذا الوقت وكذلك النار والماء لا يجتمعان لأنه إنما يطفئ النار الماء فنحن نسأل الله العافية والسلامة من هذه المغالطات هذا كله إشارة منهم إلى مغالطات هؤلاء الملاحدة يحاولون الجمع بين الحق والباطل وتصوير الباطل بأنه لا يصادم الحق وهذا إنما ينطلي على السدج وضعفاء العقول وقليل العلم وعامه المسلمين ايضا الذين لا علم عندهم وايضا من حاول هذا فهو كمن يسعى الى ان يجعل الذئب اخا للغنم فهل يتصور ان يكون الذئب اخا للغنم لا أخا للغنم يتصور لذلك يقول البستي وهل رعى غنما في الدو سرحانه هل يرعى سرحان هو الذي هو الذئب هل يرعى الغنم؟ الزئب ما يرعى الغنم؟ الزئب يأكل الغنم ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم لأفسد لهما من حب المرء للمال والشرف لدينه ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم لأفسد لهما فالزئب لا يؤاخي الغنم بحال من الأحوال ما يمكن أن يكون هذا وهذا متقاربين الأخوة بينهم مفقودة والعداوة بينهم موجودة فالذئب عدو للغنم فهكذا الكفر عدو للإسلام لا يمكن أن يجتمع معه في كمم واحد ولهذا يقول الناظم رحمه الله تعالى في جوهرته وما مجلاتهم وردي ولا صدري وما لمعتنقيها في الفلاح يد اذ يدخلون بها عاداتهم وتجاياهم وحكم طواغيث لهم قرد محسنين لها كيما تروج على عمي البصائر ممن فاته الرشد من أجل ذلك قد اوحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضع تأجيلا وتنتقد فهذا مما وصفه عنهم في مجلاتهم فنسأل الله العافية والسلامة ثم قال علاك على صحائفهم يا طاح قد عكفوا ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا وللشوارب أعفوا واللحان تفوا تشبها ومجاراتا ومتأدوا قالوا رقيا هذا هو العلم الجديد علم الرقي قالوا رقيا فقلنا للحضيظ نعم أنتم ترقون إلى أسفل تحت هذا الرقي إلى تحت انعكس السلم عليكم فانقلب فانتم ترقون إلى الأسفل قالوا رقيا فقلنا للحضيظ نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصدوا ثقافة من سماج ساء ما ألف حضاره من مروج هم لها عمد عصرية عصرت خبسا فحاصلها ثم نقيع ويا أغمار فالزرد موته وسموه تجديد الحياة فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لعدو دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منه وفي الإضلال قد جهدوا ما بين مستعلن منهم معلم بظلاله ومستتر متخفي بظلاله يقرص في الخفاء ومستبد ظالم يقول ما يشاء لا يقوى عليه أحد ومن بالغير محتشد متقوي بغيره هو ضعيف فاجر مجرم لكنه متقوّن بغيره لهم الى دركات الشر اهويه لكن الى درجات الخير ما طعب وفي الضلالات والاهوى لهم شبه وعن تبيل الهدى والحق قد بلدوا ثم وصفهم رحمه الله تعالى فقال صم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا بث بما شهدوا عموا عن الحق صموا عن تدبره عن قوله خرثوا في غيهم تمدوا فهذه حالهم نسأل الله العافية والسلامة باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا يا غربة الدين والمستمسكين به في مقابل هؤلاء كقابض الجمر صبرا وهو يتقن كلما تكلم قال أنت متخلف وأنت رجعي وأنت متحجر وأنت تعيش بعقلية القرون الوسطى كلمة القرون الوسطى هذه ذنب في قرون النصرانية أما عند الإسلام القرون الوسطى كانت قرون مضيئة القرن الخامس والسادس كانت قرون انتشر فيها العلم واستنارت أوروبا بعلم المسلمين ولله العمد لكنه نقل الكلمة من هناك وجاء بها هنا أنت لا تزال تعيش في القرون الوسطى أنت في القرن الواحد والعشرين وتعيش بالعقلية في القرن الأول هكذا يقول القرن الأول هو خير القرون الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا يزعم أن أول القرون شر القرون فعليه من الله ما يستحق فأي غربة بعد هذا، وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا, تحكموا ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فقد زعموا أن الغريب إذا نأى إيش وشطت به أوطانه ليس يسلم إذا بعد عن وطنه فهكذا أهل الإسلام وأهل الإيمان وعسكر السنة والقرآن مع هؤلاء الملاحيد في العراق وفي غربه لا سيما إذا كذروا وقل أهل الحق وقل الناصر لهم من الخلق فإنهم يكونون غربة يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن احجموا عن نصره أي الناس نهدوا قاموا في نصرة هذا الدين فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم وسائر اخواننا المسلمين وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن وأن يكفينا وإياكم وسائر المسلمين شرور هؤلاء الملاحيد الطغاة شياطين الإنس والجن فإن هؤلاء من شياطين الإنس نسال الله العافية والسلام هم أعداء الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هؤلاء هم ولو شاء ربك ما فعلوا فدرهم وما يفترون ثم أخبر أن طائفة من الناس افتتنون بقوله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرموه وليقترفوا ما هم مقترفون عياذا بالله من ذلك هات. قال الناظم رحمه الله تعالى خاتمه في تحصيل ثمرات العلم النافعه واجتناء قطوفه الدانيه وحاسل العلم ما املس وهذه هي ثمره هذه المنظومه هذه الخاتمه الجميله هي ثمره ما تقدم في المنظومه من أولها إلى هذا الموطن سيلخص لك الثمار النافعه للعلم فعليك للاصغاء والاستنصات ان كان هناك من لم ينصت فاستنصت أيضا هذا المعرض الغافل استنصته ليسمع ما يمليه الناظم من الكلم النافع نعم وحاصل العلم ما أمن صفاتناه فأصف سمعك والتنصف إلى كلمي وذاك لاحظك الفتية بأحرفها ولا بتسودك الأوراق بالحممي ولا, ولا تصدر صدر الجم محتبيا تمنيه لم تفقه المعنية بالكلمي ولا العمامة إذ ترحاض آبتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتمي ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهمي ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نسر ومن ومنتظم, ومنتظم بل خشة الله في سر وفي علن فأعلم هي العلم كل العلم فالتزم يقول الناظم رحمه الله هذه هي الثمرات التي سيمليها عليك فاسمعها وحاصل العلم ما أملي الصفات له فأصغي سمعك واستنطف إلى كلمي ثمار العلم الجنية التي ينبغي لك أن تقتطفها في هذه ليس بحفظك للفتية بأحرفها أنت لا علم عندك لكن تحفظ الفتوى من غيرك وتردد ذلك هذا ليس علما هذا نقل يعني لست فيه بعلم وانما أنت ناقل ولا بتسويدك الأوراق ليست بالكتابة فقط فالعلم شيء أكثر من ذلك ودع عنك الكتابة لست منها ولو سوّت وجهك بالمداد فهذا ليس هو العلم النقل والكتب فقط هذا نسخ والعلم ليس هو بتصدرك لفدور المجالس والاحتباء فيهما والاحتباء هنا قوله محتبيا مصدر احتبا وهو ان تضم ركبتيك الى صدرك وتربطهما بعقال او بيدك والعقال الذي يربط به يسمى الحبوه عقال الحبوه اذا لم يكن عند الناس جدار او جدر يتسندون يسندون ظهورهم إليه فإنهم يربطون ركبهم إلى صدورهم فيشد هذا بهذا يشد ركبته من ظهره تشتد بالظهر فكأنه متسند على جدار والحبا هي جدر العرب قديما لأن العرب ما كانت لهم الغالب عليهم ما كانت لهم البيوت المدر والحجر قليل فيهم الكثير فيهم الشعر الكثير فيهم بيوت الشعر لأنهم بادية بدون رحل فكانت هذه الحبى لهم بمثابة الجدو يشد بعضهم ركبتيه إلى ظهره إلى صدره والحبى مربوطة من خلف الظهر ويؤتى بها إلى الأمام فكأنه استند إلى جدار يقعد الساعات الطويله فيقول الناظم هنا رحمه الله ليس العلم بتصدرك لصدور المجالس محتبيا، اي جامعا ركبتيك او رجليك الى صدرك كانك عالم لا العلم سيأتي ذكره فهذه هي الحبوه كما قلت لكم وفي هذا يقول القائل حليم اذا ما ثوره الجهل اطلقت حب الشيب للنفس اللجوجي غلوب فالحبا جمع حبوه التي يحتبى بها فالناظم يقول العلم ليس بحفظ الفتوى ونقل الفتوى للناس ولا بتسويدك للأوراق بالمداد الأسود الحمم السوداء ولا تصدرك لصدور المجالس محتبيا فيها وتتكلم بما لا تفقه معناه تمليه لم تفقه المعنى المعنية بالكلم هذا هو هذا ليس بعلم ولا العمامه اذ ترخيذ آبتها لأن العمامه في السابق هي العلامة ولا تزال في أكثر بلدان المسلمين وعندنا نحن هذا الذي يوضع على الرأس من الغترة أو الشماء فسواء كان هذا أو ذاك المراد به تزييك بزي العالم وتجلس في هذا المجلس محتبيا وتتصنع صورة العالم وخضاب الشيب بالكتم تخضب شيبك بالكتم فتظهر في الناس بصورة صاحب الهيبة والوقار ولا بقولك يعني دائبا ونعم يعني ونعم يعني كذا نعم كذا كلا ولا حملك الاسفار كالبهم يعني تحمل هذه الكتب وانت لا تعي ما فيها هذا ليس هو العلم العلم فهم ما في هذه الكتب وفهم ما في هذه النصوص والعمل به سياتي سياتي بيانه كله متأخر ان شاء الله فيقول ليس هذا هو العلم بقولك يعني دائما وأبدا ولا بقولك نعم نعم نعم نعم هو كما تقول ونحو ذلك وكان عنده العلم الذي يصححه, يصححه, يصححه يصحح به لك كانه ما قال لك نعم نعم الا عن علم وخبره سابقه ومعرفه ودرايه وهو على غير علم لا بعض الناس تجد يقول لك نعم نعم يسالك المساله ويقول نعم وهو ما يعرف شيء هذا, هذا هو المغالطه أنت الآن تسألني ثم تصحح هذا عجيب فهذا وصف هذا الإنسان دائما يعني كذا يعني كذا ما عنده إلا يعني يعني نعم نعم لكنه في الحقيقة لا يعرف شيئا لو أردت أن تختبره ودخلت معه لتبين لك جهله فهذه العبارات نعم نعم يعني كذا يعني كذا هذه ليست بدليل على العلم وهكذا حملك للكتب وانت لا تفقه ما فيها هذا ليس دليل على العلم فهذا الكتبي صاحب المكتبه يبيع ويشتري وهو اكثر منا كتبا في مكتبته لكن هل كان عالما هل صار بهذا الشيء عالما لا هو كتبي ما عنده شيء من العلم يعرف اسعار الكتب وطبعات الكتب وأنواع التجاليد الفاخره للكتب ودور النجر للكتب ومعارض الكتب والبلاد التي يربح فيها بتجارته في الكتب لكنه لا يعرف ما حوت هذه الكتب فهذا إذا كان يحمل الكتب ولا يدري ما فيها فهو كالبهم البهائم البهم جمع بهيمة التي تحمل زوامل الأسفار لا علم عندهم كما قال الشاعر وقبل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أشفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فإذا كانت الكتب عندك تحملها ولا تعري ما فيها ولا تعرف ما فيها فأنت كالبهيمه ومن العجائب والعجائب جمته قرب الدواء وما إليه وصوله كالعيث في البيداء يحملها الضمى والماء فوق ظهورها محمول القرب فوق ظهورها لكنها لا تعرف لا تحسن إنزالها وفكها وفتحها فتشرب منها فتموت والماء عليها على ظهورها محمول فهكذا الحامل للكتب وهو جاهل يموت والعلم عنده ثم يقول رحمه الله ولا بحمل شهادات مبارجته العلم هو بالشهادة العلم الحقيقي إنما هو بما سيأتي ذكره بخشية الله تبارك وتعالى هذه الشهادات المبهرجة والبهرج هو المزوق المزين المجمل في الظاهر وهو في الحقيقة مغشوش فمثلا لو كان عندك دينار مغشوش حديد وبهرجته بذهب هل يكون ذهبا؟ لا ما يكون ذهبا لأنه لو حك عنه الذهب لخرج الحديث خرج الصفر فيه فهذا لا ينتفع بهذه البهرجه فهكذا كل من درس وجاء بشهادة مبهرجة ونظرت وإذا بالعلم الذي تعلمه لا أثر له في حياته ولا وجود له في حياته ولا ثمرة له في حياته ولا أثر له في حياته هذا ان كان يحفظه أما إذا ذهب الحفظ فاجتمعت البليتان هذه وهذا نسي ما تعلم ولم يعمل بما تعلم فليس هو بحمل الشهادات المبهرجة بزخرف القول فالبهرج الذي تفسى وتدبج به هذه الشهادات من العبارات الرنانة والأقوال الطنانة سواء كانت منظوره أو منظومة هذا لا يغني عن صاحبه شيئا لا يغني عن صاحبه نقيرا ولا قطميرا ولا يغني عنه فتيلة بل العلم ما يذكره بل خشية الله في سر وفي علن فعلا هي العلم كل العلم فالتزني فالعلم الحقيقي هو الخشية العلم ما أورث صاحبه الخشية والعمل. قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء يقول قتاده رحمه الله من خشي الله فهو عالم من خشي الله فهو عالم ويقول مجاهد فبن جبر المكي رحمه الله الفقيه من خاف الله عز وجل الفقيه من خاف الله عز وجل فالخشية هي العلم ويقول أبو عائشه مسروق رحمه الله تعالى كفى بالمرء علما أن يخشى الله كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى به جهلا أن يعجب بعلمه هذا هو وصدق رحمه الله لأن هذا منتزع من كلام الله إنما يخشى الله من عباده العلماء وأعلم الناس بالله أخشاهم له وأعلم الناس بالله الرسل الذين يبلغون عن الله رسالته الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه سبحانه وتعالى هؤلاء هم أعلم الناس وكفى بالله سبحانه وتعالى حسيبا اعلم الناس بالله الرسل فلذلك كانوا اخشى الناس لله جل وعلا وتقدم معنا مرارا وبالام او قبله قوله عليه الصلاه والسلام اما ان اخشاكم لله واتقاكم له انا في اللفظ الاخر والله اني لارجو ان اكون أخشاكم لله وأعلمكم به أو أعلمكم بالله وأخشاكم له فهؤلاء هم أعلم الناس بالله عليهم الصلاة والسلام فكانوا أخش الناس وأتقى الناس لله تبارك وتعالى فالعلماء السائرون على طريقهم الوارثون لعلمهم وميراثهم وهو العلم الشرعي هم أخش الناس لله تبارك وتعالى وإن كانت الخشية في غيرهم موجودة إلا ان الخشية الكاملة الحقيقية إنما تكون فيهم لأنهم كانوا بالله أعلم وأعرف فكانوا له أخشى ومنه أخوى رحمهم الله تعالى فكفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى به جهلا أن يعجب بعلمه وإعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله معشر الإخوان إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله لأنه لو كان وافر العقل ما أعجب بنفسه لأن تام العقل هو الذي يتواضع تام العقل هو الذي يتواضع وهو الذي يجري بنفسه ويحاسب نفسه تعرفون كتابا كاملا في هذا الابن بالدنيا محاسبة النفس والإزراء عليها يجري عليها يعني يوبقها ويؤنبها ويصغرها ويحقرها حتى لا يأتيها التيه والكبر والعجب فتعجب بما علمت أو عملت قال بعضهم من أعجب برأيه ذل ومن استغنى بعقله ذل من أعجب برأيه ذل ومن استغنى بعقله ذل, استغنى بعقله ذل يعني يقع في الخطأ والزلل لأنهم فرد بالرأي إذا بلغ الرأي المشوره فاستعن برأي نصيحه أو نصيحة حازم ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم وإن كانت الخوافي الريش الداخلي قصير وصغير وضعيف رقيق لكنه قوة للقوادم فقد يأتيك أخوك ويشور عليك، وإن كان أقل منك علما أو منزلة أو جاها أو مكانا لكنه قد ينفعه فالإنسان إذا استغنى بعقله زل ويقول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى من أحب الرياسة حسد من أحب الرياسة من حب الصدارة لا بد أن يقع في الحسد ويروى عنه رحمه الله ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغ لا بد وياتيه الحسد والبغي وتتبع عيوب الناس وكره ان يذكر احد بخير ما من احد احب الرياسه الا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره ان يذكر احد بخير وهذا حق لانه لا يريد المزاحمه يرى في طلوع الاخر مزاحمه له فلا بد أن يدب إليه الحسد لأنه يرى أن هذا إذا جاء سيأخذ ما بين يديه او يأخذ الناس عنه يفرق الناس عنه فعلمه لم يكن خالصا لله تبارك وتعالى وإنما كان لأجل الرياسه طلب الدنيا تصدر الجموع يريد أتباعا فيحسد من جاء فهذا لا يفلح أبدا مهما بلغ لا بد وأن يرتكب وينتكف ولا بد أن يحصل له الذل وفي هذا كلمة جميلة للمأمون يقول من طلب الرياسة بالعلم صغيرا فاته علم كثير من طلب الرياسة بالعلم صغيرا يعني وهو صغير يريد أن يترأس فاته علم كثير وصدق فإن من تطلب الرياسة وهو لا يزال في أول طلبه في بداية طلبه للعلم يأتيه العجب ويأتيه الكبر كيف يجلس يتعلم وهو الآن يعلم كيف يجلس عند العالم الفلاني وهو الآن له طلب وله حلقة فهذا من الآفات عياذا بالله من ذلك ولا يرد علينا معشر الاخوه ما يلبس به بعض الملبسون في هذا الزمن وفي غيره أن صاحب السنة إذا رد على صاحب البجعة والمنحرف قالوا يريد أن يرقى على اكتاف الناس هذا من ابطل الباطل يريد أن يرقى على أكتاف العظماء يريد أن يرقى على أكتاف المشاهير أو المشهورين وإذا نظرت لهؤلاء الذين يسمونهم بعظماء أو مشاهير وإذا بهم عظماء في البدعة لا أحد أعظم بدعة منهم وعظماء في الشر لا أحد أعظم شرا على أمة الإسلام منهم يريد أن يصعد على القمم قمم من تراب هبة ريح يطير هذا التراب كله جبال من تراب فهذه العبارات المزخرفه لا تهولنك يا طالب العلم وفي الوقت نفسه لا تنبث الأمر عليك، فأمر البيان للحق والرد على أهل لهوى والبدع وعلى غلط من غلط فبيان الحق للناس ليس هو من هذا الباب طلب الرياسة باب آخر يريد أن يترأس على الناس من غير علم يريد أن يظهر في الجموع ويكبر عليهم ويشرف عليهم ويسود فيهم من غير عل هذا الذي ذمه السلف رحمهم الله تعالى ولذلك ليهيئ نفسه من أراد هذا ومن سلك هذا المسلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى مبينا ذلك من أحب الرياسة فليهيئ رأسه للنطاح من أحب الرياسة فليهيئ رأسه للنطاح المناطحة هل تقوى على مناطحه اهل العلم ما تقوى ما تقوى لانه لا شيء عندك لا شيء عندك ويروى عنه ايضا في هذا الاثر تكمة ذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله وأنا أوصيكم معشر الاخوه والأبناء بالقراءة كثيرا في هذا الكتاب فهو من أنفع الكتب وأجمعها وأحسنها في آداب العالم والمتعلم وما ينبغي للعالم والمتعلم وهو كتاب كبير أكبر من كتاب الخطيب لن ذاك فيما يتعلق فقط بجانب الرواية وما يتعلق باداب طالب الحديث وإن كان فيه شيء وله كتاب آخر اسمه اقتضاء العلم العمل وهو صغير لكن كتاب ابن عبد البر أوسع وأوسع رحمهم الله تعالى جميعا ابن عبد البر والحافظ الخطيب البغدادي هذا حافظ المسرق وهذا حافظ المغرب وكلاهما توفي في سنة واحدة في سنة واحدة حتى قيل إن الشمس والقمر كسفا في عام واحد فالشاهد أوصيكم بالقراءة في هذا الكتاب كتاب عظيم جدا وفيه من النفع والفوائد ودرر العوائد ما؟ يشد له الرحل ولله الحمد كالطبع طبعات جميله ومحققه فمن ما يروى فيه ايضا عن التوري في هذا الاثر قوله رحمه الله من أحب الرياسه فليعد رأسه للنطاح ومن طلب الرياسه وقع في الدياسه يعني يداس من طلب الرياسه يعني قبل وقتها وقع في الدياته يعني الذل يعني الذل يقال داس فلان فلانا أي اي اذله فعبر عنه بالدياسه بالدوس وهو الوطء بالرجل فإذا من احب الرياسه فعليه ان يهيئ راسه للنطاح لمناقعه العلماء وهو ليس بمستطيع وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع فولة البذل القناعيسي ما يستطيع مناطحة للعلم العلم كلمتين وينقطع فحينئذ يداك ويقع في الذل ويقع في الإهانة فعلى طالب العلم أن يحذر من طلب الرياسة بعلمه وذلك لأن العلم يورث صاحبه الخشية ويورثه الخوف من الله تبارك وتعالى فإذا لم يكن كذلك فهو وبال على صاحبه لأنه كما قال مالك بن دينار من تعلم العلم للعمل كثر، من تعلم العلم للعمل كثره يعني العلم يورثه الانكسار والتواضع يورثه الذل والانكسار والتواضع ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا من تعلم العلم للعمل كسره يعني أورثه الذل والتواضع وأبعده عن العجب والفخر ومن تعلمه لغير العمل زاده فخرا نسأل الله العافية والسلامة آسف. قال الناظم رحمه الله تعالى فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما, وما على علمه قد خط بالقلم وحقه عرف وقم حقا بموجبه ومن هجر الحق ومن الحقي فدع عنه غير عمي اشقى واسعد مختارا اضل هذا ادنى وابعد عدلا منه في او حاوى وصى وصفا امرا ونهى احل حرم شرعا كاملا الحكم يحب ليحقان والعصيان يكرهه والبر يرضاه مقتضى لحرمه بمقتضى دين بمقتضى زين بمقتضى يعني هذا في الدارين ذيني ذيني ذا نعم, نعم, نعم بمقتضى الليحانا يحب الليحانا والعثانا يكرهه والبر يرضاهما مع وقت لحرمه نعم بمقتضى ديني في الدارين متطردين نعم نعم, نعم. بمقتضى ديني في الدارين متطردين لا ذل ما يخشى نعم لا ذل ما يخشى ولا خير لمنهضم فعمل على وجهن وذاب إلى اجل واعزم عن الله سوء الظن والتهم نعم لستر قد لشرقا قد وتلم, وتلم للقضاء ولا تخافمن به كالملحد الخافمي نعم يقول و... رحمه الله تعالى إن العلم هو خشية الله تبارك وتعالى في السر والعلانية فهي العلم كل العلم فالتزم بها والخشية هي معرفتك لله تبارك وتعالى حق المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وتذكر قدرته عليك وتصرفه سبحانه وتعالى في هذا الكون وتذكرك لعلمه سبحانه وتعالى المحيط لكل شيء فإذا علمت ذلك هذا في الحقيقة هو الذي يورثك الخشية فإن الاحسان ان تعبد الله كانك تراه وهذا هو الخشيه الحقيقيه ان تعبد الله كانك تراه وهذا اعلى مرتبتي الاحسان مرتبه المراقبه من المحب لسيده تعمل مجتهدا مع محبتك لمن تعمل لوجهه ترجو ثوابه وتخاف عقابه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فلتعلم أنك أنه يراك وهذا مراقبة العبد الخائف من سيده وهي رتبة الدنيا دون الأولى فالإحسان فيه مرتبتان العليا أن تعبد الله كأنك تراه والثانية دونها فإن لم تكن تراه اذا ضعف عندك هذا فاعلم انه يراك كن خائفا منه مراقبا له في السر وفي العلن فلا تقل قولا وتخالفه فان هذا قبيح فاذا علمت ذلك وذكرت تصرف الله جل وعلا فانك ستكون مراقبا له سبحانه وتعالى واذا علمت ذلك وعلمت ان الله يعلم منك السر والنجوى وأن السر عنده كالعلامية لا فرق بينهما زاد كذلك الخشية من الله تبارك وتعالى ويقول أيضا عليك أيضا يا طالب العلم أن تعرف حق الله عليك حق الله عليك من العبادة التي افترضها عليك فتقوم بموجبها وايضا أن تعرف الحق ومنهج الحق فتسلكه ولا تتعامى عنه لأنه قبيح بك أنت وقد علمت وعرفت الا تعرف حق الخالق تبارك وتعالى فما قيمة العلم إذا لم يهدي صاحبه إلى التوحيد بعض العلماء يقال عنه انه عالم ويقع في الشرك يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى يقال عنه انه عالم ويقع في الشرك كما يقال عن بعضهم المفسر الفلاني ويقول سيد احمد البدوي يعرف كل شيء في مصر ولا تسقط حبة ولا تخرج حبة ولا تدخل حبة أرض مصر إلا وهو يعلمها بل يقول ان أحمد البدوي علم ما في نفسه في يوم من الأيام وهو في دكه القطار دكه الحديد انتظر القطار وقد ضاعت نقوده او قال نسي نقوده لا ضاعت نقوده فارسل اليه رجلا فلما مر بجواره القى ريالا او جنيها او دينارا لا ادري ماذا قال فيقول ثم تركه ومر يقول فعلمت النسيدي احمد البدوي قد بعث هذا بهذا المال إلي فأخذته وهكذا وهذا يزعم له أنه مفسر وإذا ما سمعت في تفسيره وإذا به يقرر وحدة الوجود والحلول نعوذ بالله تبارك وتعالى من الزيغ والظلال فيأتي إلى الدورة المناخية المطر ونزول المطر وطلوع النبات فيقول مثل هذا آخر يقول ان نزول المطر في هذه الدورة المناخية على الأرض الهامدة ثم بعد ذلك تزين الأرض وخروج النبات منها مختلفا ألوانه بأشجاره وأزهاره وثماره تقول حتى إن الزهرة إذا طلعت ونزل عليها المطر ترتعش كانما تقول أنا الله أنا الله هكذا يقول ويقال عن هذا أنه مفسر قال عنه إنه عالم بتفسير القرآن والاعجاز العلمي هكذا يقولون فما قيمة هذا العلم إذا لم يولد صاحبه معرفة حق الله تبارك وتعالى وأعظم الحق لله علينا جميعا معرفة التوحيد له سبحانه وتعالى فلا يشرك به جل وعلا وتقوم بموجب هذا العلم وبموجب هذه الحقوق عليه فتؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك وعليك أيضا من ثمار العلم أن تستمع أن تسلك المنهج الحق وأن لا عنه. هذه هي من ثنار العلم النافعة الآن تجد بعض الناس يتعلم العلوم الشرعية يطبق ما فيه كما ذكرت لكم يعلم التوحيد ولكنه إذا جاء إلى أهل الشرك والمشركين تهاون معه وبالعكس تماما تجده ينبرك الليث الهصور في وجه من ينكر على أهل الشرك الشرك فإذا جاء إلى من يحرف كلام الله عن مواضعه وينفي الصفات عن الله تبارك وتعالى ويحرفها عن مواضعها وجدته يتساهل ويتهاول معه ويعتذر له ويحارب ويخاصم من أنكر الباطل وعلى أهل الباطل فتجده دائما. مع اهل الباطل وتاركا للحق تجده يدرس التوحيد نظريا لكن عملي ما يقوم به توحيد العباده يدرسه نظريا لكن اذا جئت الى اخبار المشركين والى من يقع في الشرك ولو لم تحكم انت عليه بالكفر هناك فرق بين ان تقول المشرك من تقول هذا مشرك والمشركين بين تقول هؤلاء فلان فلان فلان فلان هؤلاء مشركون فرق واضح الشاهد أنك إذا رأيت هذا يدرس التوحيد تجده مع هؤلاء كما يقال ثمر على زبد مصفى لا خلاف بينهم هو وإياهم سواء. تجده في توحيد الأسماء والصفات يقرره نظريا لكن إذا جئت إلى بعض من ينكر توحيد الأسماء والصفات ويحرفه ورجت عليه استشاط عليك غضبا فأين ما تعلمه وهذا الذي يقال فيه غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافه الخلف بين القول والعمل فهذا ما سلك المنهج الحق بل تعامى عنه عياذا بالله من ذلك لأن السن هو الذي لا يغضب لشيء من البدع إذا ذكرت عنده كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فالواجب عليك يا طالب العلم أن تعرف حق العلم اولا بعد معرفتك حق الله تبارك وتعالى أن تعرف حق العلم وتقوم بموجب هذا العلم وموجب هذا العلم تعليمه ونشره بين الناس والنصيحة لهم وأداء ما تعلمت بذكر ما تعلم من الخير وذكر ما تعلم من الشر لأن كوارث لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه ما بعث الله من نبي إلا وكان عليه حقا أن يحذر امته من شر ما يعلمه لهم ويحثهم على خير ما يعلمه لهم فعليك أنت أن تقوم بحق هذا العلم وحقه اعرف إذا عرفته قم حقا بموجبه بموجب هذا الحق قم به وذلك ببيان هذا العلم للناس ونشره بينهم وتعليمهم إياه ونصحهم وإرشادهم وبيان الحق لهم وبيان الباطل وتحذيرهم منه وسلف طريق الحق أيضا عليك أن تنهج نهج الحق يقول أنا سلفي العقيدة إخواني المنهج ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كما قال ذلك الرجل الشامي لابن أبي دؤاد كيف تكون سلفي المنهج العقيدة وإخوان المنهج والإخوان جمعوا تحتهم كل بلى جمعوا التصوف بشعابه وطرائقه المتنوعة ما بين كفرياء إلى دون ذلك وجمعوا رأي الخوارج وجمعوا الروافض، وجمعوا هؤلاء جميعا كيف تكون هنا حين إذن سالكا مثلك الحق قلنا منهجي إخواني لكن عقيدتي سلفي ما شاء الله هذا هو الكذب عينه قلنا سلف العقيدة لكني تبليغي المنهج ما شاء الله على أي طريقة من طرائق التبليغ النقشبنديه ولا السهروردية ولا الجشتية ولا القادرية على أي طريقة منها لأنه هذه طرائقهم وقد اعترف رئيسهم السابق في هذا العصر القريب العام الحسن بأنهم بأنه يأخذون, يأخذون البيعة على أتباعهم على أربع طرائق وخط هذا بيده كتبه بقلمه ليس مطبوع طباعة بقلمه ببنانه صطرة هذه جماعة التبليغ كيف تكون أنت سلفي العقيدة وتبليغي المنهج قادري ولا جشتي ولا وردي ولا ناقش مندي على أي طريقه من هذه الطرائف كان النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه عليه الصلاة والسلام كان على المحجة البيضة صلوات الله وسلامه عليه فأنت يا طالب العلم احذر كل الحذر أن تركب المنهج المخالف للحق وأن تسلك هذا المنهج متعاميا عن الحق لأن هذا العلم الذي تعلمته حين إذن حجة من الله عليك ما قال الحسن البصري رحمه الله العلم علمان العلم علمان علم في القلب تورث الخشية وعلم إنما هو حجة الله على ابن آدم يعني عرفت الحرام وعرفت الحلال عرفت التوحيد وعرفت الشرك عرفت السنة وعرفت البدعة لكنك تركت السنة وركبت البدعة فهذا العلم حجة عليك وهذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني أعوذ بك من علم لا ينفع فإذا كان العلم لا ينفعك في سلوكك المنهج الحق فهذا حجة الله تبارك وتعالى عليك وبهذا تعلمون كذب هذه المقالات التي يرددها الناس اليوم وبالذات عندنا في السعودية أبنائنا لما ذهبوا إلى منهج الإخوان المسلمين ولا منهج جماعة التبليغ الإخوان المسلمين بقسميهم البنائي أو القطبي لما تسبعوا بهذا فلحنا أبناء التوحيد أبناء التوحيد إيش قال الله جل وعلا آتاك صكا منه لا تزل من آتاك هذا؟ اتخذت بذلك عند الله عهد ونحن نرى أعمالك خلاف أقوالك ما نفعك هذا الذي تعلمت هذا حجة الله تبارك وتعالى عليك تعتمد على نحن أبناء التوحيد أبناء التوحيد لكن هل أنت ابن التوحيد حقا؟ الذي كما قال الناظم وحقه اعرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاثلك عنه غير عامي اذا كنت عرفت حق الله عليه هل قمت حقا بموجبه بمحبته والموالاه فيه وبغض اعدائه فيه ومعاداتهم ولو كانوا اقرب قريب لاننا نعلم ان من, من, وحد, من وحد الله واطاع الرسول لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب اليوم بعض هؤلاء تذكر عندهم ائمه الهدى وتقع في بيان شيء من أخطائهم وقد أخطأ من أخطأ إذا كان وجد عنده ذلك الخطأ لا يقيد في ذلك ضاوة لكن لو قلت له قال الرأس فلان من الإخوان المسلمين قف شعره وشعر جلده وانبرى لك لسانه فهل هذا عرف حق الله تبارك وتعالى لا هكذا في التبليغ هكذا في سائر الأحزاب فيا معشر الإخوة والأبناء العلم يورث العمل فإن أجيب وإلا ارتحل كما روي ذلك عن علي وجمع من السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم العلم يهتف بالعمل فإن أجيب وإلا ارتحل إذا لم تطبق العلم بالعمل ارتحل عنك هذا العلم تنزع منك البركة ويبقى حجة من الله تبارك وتعالى عليه وحقه اعرف وقم حقا بموجبه موجب هذا الحق وبيانه للخلق ونشره بين الخلق وتحذيرهم من الباطل ودعوتهم من الحق والموالات في هذا الحق والمعادات في هذا الحق والسير على المنهج الحق وأن هذا طراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون تتقون سخطه وعذابه وناره يوم القيامة عياذا بالله من ذلك ويقول رحمه الله ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي فلا تكن متعاميا عن طريق الحق الان إذا نظرت وتكلم أهل الحق قالوا هؤلاء لا يعرفون إلا النقد هؤلاء لا يعرفون إلا الهدم القمم الشامخة لا تعرف إلا البنى وهؤلاء لا يعرفون إلا الهدم إذا بينت البدعة قال هؤلاء لا يعرفون إلا الهدم يسعون إلى الهدم معاول هدم وهذا موجوده كتبت فيه كتب المتساقطون على طريق الدعوة كما يقول بعضهم من هم الذين إذا قام الباطل بينوه قال هؤلاء متساقطون على طريق الدعوة هؤلاء المثبتون للناس عن الدعوة الدعوة الدعوة كلمة جميلة لكن ما هي هذه الدعوة التي تقولها أنت وتزعمها أنت دعوة إلى الله ومنهاجه وشرعه وسبيله هذا لا يجوز التعامعا بل يحرم ويجب عليك أن تسلكه وان كان غير ذلك فلا فلا يجوز لك السكوت عنه فضلا عن أنك ترتكبه لا يجوز ذلك وتارى يقول هؤلاء علماء السلطان ترى يقول عنهم جامية ترى يقول عنهم مداخلة وهكذا لماذا لأن هؤلاء قاموا بحق الله تبارك وتعالى فرد الناس إلى منهاج الله وطريقه ودينه وشرعه وأرادوا منهم سلوك هذا المنهج الحق فما سلموا من هؤلاء وإن زعم لهؤلاء أنهم تعلموا هؤلاء حقهم كما حظهم كما قال الناظم حظهم تصدر الجموع وحب الرياسة فما حظهم إلا الشهادات المبهرجة بزخر في القول هذا لا يغني عن صاحبه نقيرا ولا قطميرا والناس يجتمعون بين يدي الله تبارك وتعالى فعليك يا طالب العلم هذه أن تلزم هذه الوصية أن تعرف حق الله تبارك وتعالى عليك وتعرف حق العلم عليك وذلك بأداء النطيعه لعباد الله يا أيها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقفى عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فالواجب على طالب العلم أن يعمل بهذا العلم وأن يعرف حقه عليه فيقوم بموجبه وبيان ما أراده الله سبحانه وتعالى يقول رحمه الله أشقى وأسعد مختارا يعني ربنا تبارك وتعالى أظل هدى أدنى وأبعد عدلا منه في القسم في هذه القسمة سبحانه وتعالى أظل وهدى بعدله وأشقى وأسعد بعدله سبحانه وتعالى وأدنى وابعد أظل وهدى وأشقى وأسعد وأدنى وأبعد كل ذلك بعدله سبحانه وتعالى وليس معنى هذا أن نتكل على هذا بل علينا أن نعمل وقد تأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في الحديث الصحيح أفلا نستكل على كتابنا قال لا اعملوا فكل ميسر لما, لما خلق له فإن كان من أهل السعادة فأما من كان من أهل السعادة فييسر للسعادة وأما من كان من أهل الشقوة فييسر للشقوة ثم تلا قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى خرجه أبو داود وغيره فالشاهد أن العبد يعتقد يقينا أن الله جل وعلا قسم الخلق إلى قسمين إلى أشقيا وسعدا وظلال واصحاب هدى ومقربين وبعداء الله جل وعلا اشقى هؤلاء واسعد هؤلاء عدلا لا يسال عما يفعل وهم يسالون وله الحجه البالغه والقدره الكامله والمشيئه النافذه وهو يعلم من هؤلاء الذين شقوا انه لو اعادهم الى الحياه الدنيا لعادوا لامانه عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله سبحانه وتعالى أعلم بمن هو أهل للهداية وأعلم بمن هو ضد ذلك وأعلم بمن هو أهل للسعادة وأعلم بمن هو ضد ذلك وأعلم بمن هو أدنى وأقرب إلى الحق والهدى فيهديه ومن هو أبعد عن ذلك كل ذلك بعدله تبارك وتعالى وبعلمه الشامل ومشيئته وقدرته النافذه سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون ولهذا قال ذلك المتحذلق ارايت ان جنبني الله الهدى او ان جنبني الله الهدى ير وكذا وكذا كله صحيح وحكم علي بالردى أحسن إلي أم اتى ظن أنه لا يجد من يرد عليه فرد عليه الراد قائلا إن منعك ما هو حقك فقد أتى وإن منعك ما هو ملكه فالله يفعل في ملكه ما يشاء فانقطع ذلكم القدر الضال فالشاهد القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه فالواجب على العبد أن يوقن بذلك وأن يعتصم بالله تبارك وتعالى وأن يعلم أن, هذا أن هذه القسمة عدل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فالله سبحانه وتعالى عالم بمن يصلح لهذا وبمن يصلح لهذا نعم اوحى وارسل اوحى وارسل وصى امرا ونهى احل حرم شرعا كامل الحكم يحب اليقن والعصيان يكرهه والبر يرضاه مع سخط لحرمه بمقتضى في الدارين متردين لا ذو ما يخشى ولا خير بمنهضم فاعمل على وجل وادب الى اجل واعزل عن الله سوء الظن والتوهم عند كيف والبر يرضاه والبر يرضاه مع سخط لحرمهم عندكم نعم الذي أحفظه مع سخط لجرمهم في المطبوع التقاء النقطة فأصبحت كانها مين فأصبحت حمرهم لجرمهم يسقط الجرام والجرم والجريمة من العباد ويرضى البر نعم يحب الاحثان والعسين يكرهه والبر يرضاه مقصوخ لجرمهم هذا هو ما هو لحرمهم لجرمهم نعم بمقتضاذين في الدارين من اجل م... هذا يعني كأنه وقع في رأسي في القراءة ومرت علي فتذكرت فأحببت أن تعيده نعم بمقتضى ذين في الدارين مضطرين لا ذو ما يخشى ولا خير بمنهضم فعمل على وجل وذاب إلى أجل واعزل عن الله وأعزل عن الله سؤال واتهام لشرع قد وسلم للقضاء ولا تخاط به كالملحد الخاطم هنا يوص الناظم رحمه الله تعالى لهذه الوصية التي هي معرفتك لحق الله ومعرفتك لحق العلم والقيام بواجبه عليه فيقول بعدما قال أشقى واسعد استمر في البيان فيقول أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى أحل حرم شرعا كامل الحكم الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الشرع على رسوله صلى الله عليه وسلم ووصى جل وعلا في هذا الدين درا عليكم من الدين ما وصى به نوح الآية توصانا الله سبحانه وتعالى بان نعبده وحده لا شريك له ووصى سبحانه وتعالى وقضى ان نقوم بحقه سبحانه وتعالى وارسل بذلك الرسل وانزل الكتب ونهى عن اشياء وامر باشياء واحل اشياء وحرم اشياء فجاء بها الشرع كاملا الحكمة فيه قد تظهر وقد لا تظهر فما عليك أيها الطالب للعلم إلا التسليم لأنك تعلم أن هذا الأمر وهذا النهي وهذا الحل وهذه الحرمة إنما هي من عند الله هذا الأمر وهذا النهي وهذا الحل وهذه الحرمة إنما هي من عند الله فهذا هو الشرع أمر ونهي وحلال وحرام الأمر تعمل به بموجبه إن كان أمرا جازما يطلب الشيء طلبا جازما فهو الواجب وإن كان على غير صفة الجزم فهو المندوب وهكذا النهي إن كان الطلب فيه للكف على وجه الجزم فهو المحرم وإن كان على غير وجه الجزم على التردد والتراخي فهو المكروه وهكذا ما أحله الله جل وعلا وما حرمه سبحانه وتعالى حرمة تنزيف أو الحرمة الكاملة الأصلية فهذا شرع كامل من الله تبارك وتعالى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل من عند نفته شيئا وإنما بموجب الوحي الذي اوحاه الله سبحانه وتعالى اليه وارسله به فوصى عليه الصلاه والسلام امته بان يقوموا بهذا الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى وطاعته صلى الله عليه وسلم بامتثال امره واجتناب نهيه وأن لا تعبد الله الا بما شرعه الله جل وعلا في هذا الشرع الكامل المحكم الذي جاء به من عند ربه تبارك وتعالى ولهذا قال رحمه الله احل حرم شرعا كامل الحكم له الحكمه البالغه سبحانه وتعالى والحجه الدامغه سبحانه وتعالى يحب الاحسان ويكره العصيان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا بعيدا فيكره العصيان سبحانه وتعالى وفي هذا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به المحبة صفة من صفاته جل وعلا تثبت له على على الوجه اللائق به القاعدة في ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى المثلية ونفى عن نفسه المماثلة ليس كمثله شيء ورد على المعطلة الذين ينفون عنه الصفات فقال وهو السميع البصير فالله يوصف بالمحبة بصفة المحبة على الوجه اللائق به كما أراد سبحانه وتعالى لا نجحد ذلك ولا نحرف الكلمة عن مواضعه ويكره يحب الخير ويرضاه ويكره الشر ويأباه ولكن كره الله بعادهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع الخالفين فهؤلاء كره الله سبحانه وتعالى خروجهم ومن أنكر أن الله يحب ويرضى ويسخط ويأبه فلا شك أنه محرف معطل لكلام الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يكره الشر ويكره الباطل ويكره الكفر ويكره الفسوق ويكره العصيان ويكره أهلها يكره أهلها ويحب الاحسان والإيمان والإسلام والبر والخير والمعروف ووصى به ويحب أهله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فالبر يرضاه سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يسخط صخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله فالله يسخط والذي يسخطه يغضب عليه وما يسخط بسببه وارتكاب مناهيه تبارك وتعالى فالله جل وعز يوصف بصفة المحبة ويوصف بأنه يكره ويوصف بأنه يرضى ويوصف بأنه يسخط سبحانه وتعالى ومن قال بغير ذلك وأنكر ذلك فقد خالف طريقة القرآن والسنة ولذلك يقول المصنف بمقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم يعني بمقتضى هذا الذي ذكر هذا مضطرد في الدارين في الدنيا وفي الآخرة فلا يخشى من الظلم ولا الخير ينهضم عند الله تبارك وتعالى إنما هي أعمالكم اوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فالإنسان عليه أن يعلم ذلك وطالب العلم عليه أن يعلم هذا تماما ويراقب الله جل وعلا فيه لأن الله يحب منه كل خير ويسخط منه كل سوء وشر فيحب منه الاستقامة على هذا العلم الذي رزقه الله إياه ويكره منه ويسخط منه ولا يرضى له سبحانه وتعالى أن يراه مخالفا لهذا العلم الذي سن الله سبحانه وتعالى به عليه فقبيح بطالب العلم أن يخالف أمر الله تبارك وتعالى فيدع مراضي الرب جل وعلا ويرتكب مناغيه ومساقطه تجد طالب علم وهو يحلق لحيته أي علم هذا طالب علم وهو يثبل ازاره وثوبه أي طالب علم هذا وهكذا قل في بقية الأمور المخالفة أي طالب علم هذا إذا لم ينتفع هو في نفسه ويورث هذا العلم العمل هذه مصيبه من الله تبارك وتعالى على هذا الطالب وعلى هذا المحصل لهذا العلم فيجب على طالب العلم أن يكون موقنا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدر الله تبارك وتعالى وعليه حينئذ أن يكون متارعا إلى مراض الله جل وعلا وإلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى من جميع أنواع البر والإحسان وأن يكون بعيدا عن كل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى من طرق الشر والفساد والصخط والعصيان نسأل الله العافية والسلامة فإنه إذا عمل بذلك وصل إلى ما يريد الله جل وعلا لأهل العلم من الصلاح والإصلاح فاعمل على وجل وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهن يوصي الناظم رحمه الله طالب العلم أن يكون عاملا على وجل ودائبا إلى أجل يعني اعمل ومع العمل كن خائفا وهذا ما ذكره أهل العلم أن الإنسان يجب عليه في حال الصحة أن يغلب الخوف ولكن إذا قرب الأجل ونزل به الموت عليه أن يحسن الظن بالله كما جاء ذلك في حديث انس لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن أو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى فاعمل على وجل وادعب إلى اجله يعني لا ينقطع عملك بشيء غير الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلا امد ينتهي إليه عمل عند ابن آدم إلا الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اعمل على وجل يعني كن خائفا لا تكن مفتخرا متبخترا معجبا بطرا متكبرا لهذا العلم الذي آتاك الله سبحانه وتعالى إياه لأنك إن كنت كذلك الهاك ذلك عن العمل وعن إصلاح العلم بالعمل لأن صلاح العلم إصلاح العمل وصلاح العلم إصلاح العمل كما يقول ابن الوردي رحمه الله فصلاح العلم إصلاح العمل فاعمل بمقتضى أمر الله وشرعه وعليك أن تكون خائفا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا يدعون الله جل وعلا رغبا ورهبا فطالب العلم يجب عليه أن يكون عاملا مجدا في ذلك وأن يكون مستمرا في عمله لا يقطعه عليه قاطع ما, ما للعبد أمد ينتهي إليه عمله إلا الأجل إلا الموت واعزل عن الله سوء الظن والتهم يعني لا تسيء الظن بالله تبارك وتعالى وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى إذا جاء الأجل أحسن الظن بالله تبارك وتعالى ولو عرفت قصورا في نفسك تعرف القصور في نفسك لكن ما دمت قد اجتهدت في العمل في أيام القوة والجد والاجتهاد والنشاط فإنك حينئذ ستقدم على رب الرحيم فالواجب عليك أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى للشرع فان قد وسلم للقضاء ولا تخاطمن به كالملحد الخاصم يعني كن منقادا للشرع بأوامر الله تبارك وتعالى فأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرع الشرع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو شرع الله تبارك وتعالى فانقذ لشرع الله وسلم لقضاء الله وقدره تبارك وتعالى عليك أن تؤمن بالقضاء يا طالب العلم عليك أن تكون مؤمنا بقضاء الله جل وعلا ولا تخاصمن به يعني إذا ما سلك طريق الإعوجاج لا تكن محتجا بالقدر لا تخاصم به لا تجعله حجة لك عليك أن تزوب إلى الله إذا ذكرت وترجع إليه إذا نصحت فما تركب رأسك وتستخدم ما آتاك الله من العلم للتبرير لنفسك في ركوب المعطية والعزوف عن الطاعة إياك وأن تفعل ذلك لا تخاصمن بالقدر ولا يغرنك هؤلاء الملاحدة ولا تتبعهم أيضا فيلقوا في قلبك الشيك الشك والزيغ والريب فتقع حينئذ في الضلال فتلتبث عليك الأمور أسأل الله العافية والسلامة ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونختم إن شاء الله تعالى إما اتعن الله وإياكم في الحياة يوم غد ونأتي على السؤالات والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه وأتباعه بإفتاحه